والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة اللَّهِ الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن امتم او قتلتم لا الله تحشرون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 لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون